book 2 الاثنين الاثنين, الاثنين. الثلثاء. الثلاثاء. استشدا. الأربعاء. الأربعاء. الخميس. الخميس. باتك. الجمعة. الجمعة. السبت. السبت نجر الأحد الأحد تيدا الأسبوع الأسبوع أطبونجاري دونجر من الاثنين إلى الأحد من الاثنين إلى الأحد pega پ barrel اليوم الأول هو الاثنين اليوم الأول هو الاثنين ال� Graph Begin Del اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاق ثريتا يست aims اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء 4. اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس 5. اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعة شس تيدن اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت سدمی دن اليوم السابع هو الأحد اليوم السابع هو الأحد الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. برصيمايا بيردني. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.